وارسلنا الرياح لواقحه فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم هو ما انتم له بخازنين وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 وين عليك ا لارناتي ا ل ي و م ا ل دين قال ربي فانزلني إ ل ى ي و م ي واتون قال فانك من المزارين إ ل ى ي و م ا ي وكتل ا ما لوم قال ربي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 قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربه إ ل ا الضالون قال فما خطبكم ايها المرسلون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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين ّ وانها لبسبيل مقيم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 و ك ل من ا ل س ا ج د ي ن و ا ع ب د ر ب ك ح ت ى ي أ ا ي ك ا ل ي ق ي ن